قال رَبِّ اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكب بعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية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 فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثبيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشاوت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 وَلَدَ سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم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 أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا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 فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف اخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن لهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أصليا وإن منكم إلا واجدها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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قد لهم من قرنهم أحسن أثاثا واديا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 Walbertię الصَّالِحَاتُ soli, tu chojrunajem, dawru bika, zawabaw, a chojrunarada, a zawra وَقَالَ lady, مَا bika, وَلَدَا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 أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يَوْمَ القيامة فمُدَّ إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ الدَّاءَ فَإِنَّمَا يَسْرُنَا هُدِّ لِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُ ثَرَبَهُ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَدْ لَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا